إن الذين فرقو دينهم وكانوا شيئا علّست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبوهن بما كانوا يفعلون ما جاء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 القيامة دين القيامة من التي إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاءا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبلواكم فيما